1. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. lam mim sad 4. Ketab munzil ilyka 5. Fala yakun 5. Fee 6. لتنذر به 119. وَلَيْلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءٌ قَلِيلًا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هم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 لا تشكرون، ولقد خلقناكم، ثم صورناكم، ثم قلنا للملائكة، ثم قلنا للملائكة لآدم، فسجدوا، فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك أن تسجد إذ أمرتك.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 Pani przewodnicząca, szanowna pani przewodnicząca, لَمَنْ pani przewodnicząca, szanowna pani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 وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا, تكونا ملكا أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلن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 الجنة يزع عنهما لباسهما يزع عنهما لباسهما ليؤيهما سوءاتهما وقبيله من حيث لا ترونه إن جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون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 لا يقول لهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إنا يأتينكم رسل منكم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 فمن أظلم من من افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسولنا يتوافونهم قالوا أينما كنتم قالوا أينما كنتم تدعون من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 تجري من تحت الأنحاء، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا وما كنا لنهدى لولا أن هدانا الله، لقد جاء رسول ربنا بالحق ونود أن تلقوا الجنة أورثتموها أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم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 قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ونذأ أصحاب الأعراف لجالين يعرفونه بسمائهم قالوا ما أغنعكم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 ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أن أفيضوا من الماء أو من رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين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 وَلَقَدْ جئناهم بِكِتَابٍ فصلناه عَلَى عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ يوم تَأْوِيلَ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جاءت رسل ربنا رَبِّنَا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 المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا قلت سحبا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا فأخرجنا به من كل الثمرات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 قال يَا قَوْمِ نَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ 113. لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا, وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما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 على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد, قوم نوح من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون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 النبي الذي آمنت به كافرون فعقر الناقة وعתו عن أمر ربهم وقالوا يا صالح اتنا بما تعذنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.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 إنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا اخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون 124. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين 125. عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين 126. وإلى مذين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد بَيِّنَةٌ مِّن رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْنَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوْعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ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 111. وسع ربنا كل شيء علما تَوَكَّلْنَا على الله توكلنا 113. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق 114. وأنت خير الفاتحين قَوْمِهِ وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون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 بالباسا بالباسا والضراء ثم بدلنا مكان السيئه الحسنه حتى عفا وقالوا قد مس اسا الضراء قد مس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 129. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون 110. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون 111. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون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 بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِن مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَضَلَمُوا بِهَا بَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ حَقِيقٌ عَلَى أَلَّا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ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 قَالَ مَنِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لِسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا أَرْجِفْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عليم وجاء نَحَرَتُ فِرْعَوٌ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرَى إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِكُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا أن تُلْقِيَ وَإِنَّا أن نكون وإن نحن الملقين قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكِ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقِّ وَبَقَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ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 وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهته قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم طاهرون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 ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك, ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه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 وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيَكُمْ إِلَاهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَابِ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 وقال موسى لأخيه يا أخيها اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع, ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني قال رب أرني أنظر إليك قال لن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 اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي, برسالاتي وبكلامي فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظه وتفصيل لكل شيء فخذها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 119. سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن قالون إن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين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 فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَاءِ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَ إِنْ هِيَ إِلَّا فِثْنَةُ كَتُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين أكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من عشاء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 واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أَيُّهَا الناس إِنِّي رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات وَالْأَرْضِ لا إله إِلَّا هو يحيي ويميت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 ويقولون سيغفر لنا وان ياتهم عرض مثله يأخذوه الم يأخذ عليهم ميثاق الكتاب ان لا يقولوا على الله الا الحق الا الحق ودرسوا ما فيه والدار الاخره خير للذين يتقون افلا تعقلون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 خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون 118. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم, ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا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 وَأَنفُسُهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ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 من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون 114. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو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 سيتنا صالحا لنكون مِنَ من فلما أتاهما صالحا جعل له شركاء جعل له شركاء فيما فتعالى الله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 111. أم لهم آذان يسمعون بها قل دعوا شركاءكم ثم كيدون فلا إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين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 وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَذْكُرْ رَبَكَ فِي نَفْسِكَ تَبْرَعُ وَخِفَةً وَدُونَ الْجَهْلِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ بِالْغُدُوِّ وَلَا صَالِحٌ وَلَا تَكُونُ مِنَ الْغَافِلِينَ إِن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته serdecznie, ويسبحونه وله يسجدون